رحمه الله قال الناظم الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر لارباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل تقدم شرح هذين البيتين ومن كلام الدمنهور نكمل لسيما الاخوة يعني حباظ الاخوة الذين عندهم الشرح يلحقون ال كلامه على على التكست يعني. يقول حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة قال الدمنهوري قال قوله حتى بدت اي ظهرت غاية للحط أنا أود الإخوان الذين أعطيتهم الرابط يضعون لنا كلام الشارح حتى يعني يسمع ويرى قوله قوله هذا الكلام كلام الدمنهوري يقول قوله يعني الناظم الاخضري حتى بدت أي ظهرت بدى يبدو اذا ظهر، بدى يبدو ابدو فهو باد ومبدي والمصدر البدو والبداء حتى بدت اي ظهرت غاية للحط يريد ان يقول ان معنى حتى اي الغاية, الغاية. والغاية هي المقصد والنهاية للشيء يعني معنى كلام الشاعر الناظم ان الله عز وجل أخرج أي أظهر للناس العقول وحط عنهم الجهل ورفع لهم العقل في السماء حتى يعني إلى وعلامة حرف الغاية أنه يجوز حذفه وإبداله بإله كذا قالوا يعني إذا قلت إلى أن بدت هذا معناه حتى بدت هذا معنى الغاية والغاية هي المقصود حتى بدت لهم يعني ظهرت لهم شموس المعرفة إذا يقول حتى بدت أي ظهرت غاية يعني هذا الأسطوب غاية حتى للغاية غاية للحط الذي هو الإزالة إزالة الجن قوله شموس المعرفة أي معرفة كشموس ففعل به ما تقدم يريد أن يقول أن قول الناظم شموس المعرفة من إضافة المشبه به للمشبه شموس المعرفة أي معرفة كشموس فحذف اداة التشبيه وقدم المشبه به الذي هو الشموس على المشبه الذي هو المعرفة واضافه اليه فهذا يقول عنه البيانيون هذا من اضافة المشبه للمشبه به وراجع نحو ذلك في الدرس الاول عندما تكلمنا عن قوله سماء العقل وسحاب الجهل يعني عقل كالسماء وجهل كالصحاب اي معرفة كالشموس تشبيه فوع الى به ما تقدم يعني من اضافه المشبه به للمشبه والمخدرات المستثرات جيد المخدرات يعني المستثره لان الفعل خدر يخدر اذا غطى خدر يخدل تخديرا المخدرات المستثرات لان الخدر هنا معناه الستر والستر وصفته لغتان فصيحتان لان الخدر في اللغة فالخدر عفوا في اللغة هو الستر ومنكشفه ظاهرة فهذا تفسير لغوي والمقصود من البيت يفسر البيت اجمالا انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها وهذا يحمد الله المؤلف يحمد الله جل أنه كشف الجهل وابدى واظهر شموس المعرفة حتى رأى الناس المخدرات المسورة الدقيقة اللطيفة رأوها منكشفة ظاهرة واضحة بينه والبيت سهل جدا يقول وفي هذا البيت سؤالان ماذا ما يسمى بالاستشكالات عند متأخرين هو الان يستشكل على العالم يقول في البيت او في هذا البيت سؤالان الاول ان البيت الاول يغني عنه الثاني البيت الأول يغني عنه الثاني. الأول اللي هو قوله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. فهو يقول البيت الأول يغني عنه الثاني. لأن نفاد البيت الأول ان الله أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. نفاده موجود مستوفى في قوله حط عنهم سماء العقل. حط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. لأن إخراج النتائج لا يكون إلا بإزالة سحب الجهل عن سماء العقل. يقول الأول أن البيت الأول يغني عنه الثاني. فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكر يعني بعد أن ذكر الثاني أن يظل الأول بجنبه. أن ألف ألفين وستين، ستون، يقول يقول، فكان الأول هذا كلام الشيخ، فكان الأول بعد أن وقع منه ذكر يعني بعد أن وقع منه ذكر الأول، بعد أن وقع منه ذكر البيت الثاني عفواً، أن يذكر الأول بجنبه او يذكره بجنب الأول. لكون كل منهما مسببا عن ازاله الحجب يعني سواء اخراج النتائج او اظهار شموس المعرفة كل منهما مسبب لازاله سحب الجهل فاحدهما يغني عن الاخر فياما ان يقتصر على احدهما او يوردهما معا ثم يقول وحط عنهم من سماء العقلي لان هذا هو السبب في ظهور العلم وظهور شمس المعرف ماذا قال؟ قال والجواب عن الاول ان النتائج بعيدة فلم يغني البيت الاول عنه النتائج بعيدة ما معنى النتائج بعيدة؟ بعيدة في المكان بعيدة في اللغة وهذا ما يقول عنه علماء المعاني بالعصف للبعد العطف للبعد هذا محس بلاغي ليس موضوعنا يعني مثلا عندما تقول الناس الذين رأيتهم في البيت البعيد الطوال العراض القصار مسلمون هذا صحيح في اللغة لكن يقول العلماء المعاني يستحب التكرار والعطف للبعد لان المبتدأ بعيد جدا الذي هو الرجال وكل هذه اوصاف الرجال الذين كذا وكذا وكذا وكذا مسلمون قال يستحب العطف للتكرار في فيقول الرجال الذين كذا وكذا وكذا وكذا فاما فإما يقول هم مسلمون يكرر يقول هم مسلمون أو يقول الرجال مسلمون يكرره مره اخرى فعلى كل حال يقول النتائج لما كانت بعيدة بعيدة في اللفظ في المكان يعني لانها في البيت الاول فلم يغني البيت الاول عنه لذلك ذكره على سبيل التوقيد المعنوي يقول وعن الثاني يعني اجابة عن السؤال الثاني انه بانه قدم البيت الاول شرصا على براعة الاستهلال ذكرنا براعة الاستهلال ومعناها في الدرس الماضي لا معنى انه اتى على براعة الاستهلال لو بدأ بالبيت الثالث حتى بدت لهم شموس المعرفة رأى مخدراتها منكشفة لفات عنه براعة الاستهلال براعة الاستهلال في قوله نتائج الفكر والنتائج كما قلنا سيأتي ذكرها في مبحث القياس فعندما يذكر في مقدمة نظمه شيئا من مسائل العلم هذا يكون من براعة الاستهلال وقوله الفكر ايضا الفكر من المنطق جيد لان المنطق كما سنعرف موضوعه الفكر لذلك فقالوا قدم هذا البيت حرصا على براعة الاستهلال يقول وعن الثاني لأنه مقدم البيت الاول حرصا على براعة الاستهلال فلم يتأت جعله بجنب البيت الثالث واضطر الى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله فلم يتأت جعله بجنب الاول لذلك الرجل اضطر لتأخير الثالث لبعد النتائج عنه في اللفظ فاضطر لتكراره وكذلك حرصا على ضرعة الاستهلال ثم قال يعني الناظم نحمده جل على الانعام بنعمة الايمان والاسلام من خفنا بخير من قد ارسلاه وخير من حاز المقامات العلا محمد سيدي كل مقتفى العربي الهاشين المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججى وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه لأنجنين في الاهتداء أقلبات مرة أخرى للذين يدون الضبط نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسلاه وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشم المصطفى بدون تجديد الهاتف الثانية صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهه بانجم في الاهتداء اقول هذا الزمنهولي اقول حمد المولى سبحانه المولى هو الله تعالى جيد والمولى له معان كثيرة في اللغة منها العظيم والمحبوب والسيد والنصير وكلها صادقة عليه تبارك وتعالى قال حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا اولا وحمده حمدا مقيدا ثانيا ليحصل له السوابان اين الحمد المطلق في قوله الحمد لله الذي قد اخرج اذا الحمد الاول هل هذا مطلق ام مسبب هل قال الحمد لله على كذا وكذا لا قال الحمد لله مطلقا كالحمد في الفتحة جيد فشيخ يقول حمد المولى سبحانه حمدا مطلقا اولا يعني في اول بيت وحمده حمدا مقيدا يعني مسببا بسبب هو في قوله نحمده جل على الانعام ومن بحث عند المتكلمين ان الحمد له اركان خمسة الحامد والمحمود والمحمود عليه والمحمود به والصيغه هذا عند المتكلمين يقول فليس هذا محلا يقول ليحصل له الثوابان اللام تعليليه ليحصل يعني شرط ذلك يحصل له الثوابان نوعا الثوابان يقول المنجي على الحمد الاول والواجب على الحمد الثاني لأن جمهور العلماء يقولون الحمد المطلق مندوب مستحب جيد لأنه ليس بنعمة في الظاهر طبعا العبد لا يخلو من نعمة عليه من الله تبارك وتعالى، لكن النعم منها ظاهر ومنها مستطر فيقولون الحمد الواجب هو ما كان مقابلا للنعمة جيد وفي هذا خلاف. لكن هو يقول المندوب على الحمد الأول، يعني الحمد المطلق الذي بغير خاصة بغير نعمة خاصة. قال هذا مندوب مستحب. والواجب على الحمد الثاني الذي هو المقيد لأن الحمد المقيد واجب. لأن تركه من كفر النعمة. وإن كانت تحقيق. الذي عليه جمهور الشافعية هو الصحيح أن الحمد المطلق أيضاً واجب، لكنه واجب في العمر مرة. الحمد المطلق واجب في العمر مرة. جيد لعموم الآثار والآيات الوردة في الامر بحمد الله تبارك وتعالى قال يجب ولو مرة في العمر يجب ولو مرة في العمر هذا مطلق لكن الواجب هذا يجب مع كل نعمة مخصوصة يجب ان يقابلها نعمة يجب ان يقابلها شكر وحمد مفهوم هذه يعني الدمنهوري ربما في عبرته نوع تسمح يعني تجاوز يقول المندوب على الحمد الاول هو مطلق يعني والواجب على الحمد الثاني وليكون لم أدم للألة وليكون شاترا ربه شاترا ربه ربه منصوب لأنه معمول اسم الفاعل اسم الفاعل شاكر هنا يعمل عمل فعله فانه يقول ليشكر ربه يقول يكون شاكرا ربه على الهامه للحمد الاول لان الهامه اياه نعمة تحتاج الى الشكر عليها هذا يسمى تدقيق عند المؤلفين تدقيق من المؤلف يقول كان الحمد المطلق نعمة من الله وهو نعمة ثانيه فالحمد الثاني المقيد كأنه يقول احمدك يا رب لأنك ألهمتني الحمد المطلق فالحمد المقيد مقيد بتعليم الله لنا الحمد المطلق يحمده على أنه حمده جيد وإن كان في هذا تسلسل لكنه تسلسل محمود طبعا مفهوم إذن يقول يكون شاكرا على إلهامه للحمد الأول إلهامه يعني تعليمه لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها اللي معايا؟ اللي معايا أكتب واحد هذا يسمى تدقيق عند المؤلفين هو استقصاء العلم تدقيق سموه تدقيق إذا هذا معنى البيت نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام وقوله جل بمعنى عضوة عظم يعظم جيد وكل فعل ماضي على وزن فاعلة مضارعه على يفعل من الباب الخامس عند الصرفين فاعلة يفعلوا افعل فاعلة يفعله عظمة يعظم اذا جل بمعنى عظمة جيد وفاعلة هذا الوزن الصرفي دائما يكون لازما لا يتعدى بنفسه لمفعول ابدا عظم, عظم الرجل وقبح وحسن الى اخر المثال لازم لا يحتاج إلى معنى عظمة والجليل والعظيم هو من أسمائه الحسن جل بمعنى عظمة والإنعام هو إعطاء النعمة الإنعام إعطاء النعمة الإنعام مصدر أنعما ينعمه الثلاثي المزيد حرف أنعما ينعم قوله الإنعام هو إعطاء النعمة والإيمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الإيمان لغة والتصديق عند الجمهور وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق وهذا هو معناه في اللغة أما معناه الشرعي عند ألسنة الجماعة فهو قول فهو اعتقاد وقول وعمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان أو كما يقول الشامتنيا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فتفسيره هذا اما يصرف على ان التفسير اللغوي او ماذا تفسيره عند الاشاعراء والمتكلمين ان عندهم هو فقط وهذا نوع من الارجال قالوا الإيمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكم وطبعا لو أن المقام ليس مقام عقيدة لفصلنا في هذا الكلام كثيرا المهم لكن هذا ليس الامان الشرعي قطعا فاراد المؤلف به الامان اللغوي او اراد به الشرعي في الحالتين هو لا يجزي كما قال الشافعي لا يجزي عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل قوله الإيمان تصديق القلب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الأحكام جمع حكم والحكم هو خطاب الله عز وجل للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع هذا خطاب الشرع ومحل ذلك في الأصول من الأحكام والإسلام هو الأفعال الظاهرة، الصلاة والصوم لكنهما متلاذان شرعا. الإيمان والإسلام، قال العلماء إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني إذا قلنا الإسلام فقط فهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل التصديق، ويشمل الخوف والرجة والطمع والحب. ويشمل الصلاة والصوم إلى آخره وإذا قلنا الإيمان منفردا فانه يشمل تلك الأشياء وأيضا يشمل الصلاة والصوم إلى آخره لكن إذا اجتمع معا قال يختص الإيمان بالباطن ويختص الإسلام بالظاهر وهذا ذلك عليه لابدل الكثير من القؤان والسنة كما في حديث جبريل المشهور الذي بدأ به مسلم الصحيح وفي حديث إنه مسلم قال إنه مؤمن فقال أو مسلم إلى آخر ذلك والابن ابن الحنبلي في شرح حديث جبريل في جامع العلوم الحكم تفصيل جميل في ذلك وتدريل رائع مخيط من السنة والقرآن يرجع إليه المستدريل الحاصل أن كلام المؤلف هنا صحيح أن الإسلام والأفعال الظاهرة لكنهما متلازمان شرعا إذا افترق كل من هنا يهني عن الآخر إذا اجتمع فكل واحد من يختص بخصيصة واضح هذه المفألة؟ نقاضحة <تصفيق> إذا عندما نقول الإيمان فقط فهذا يشمل الظاهر والباطن يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة إذا قلنا الإسلام فقط فإنه أيضا يشملهما أما إذا اجتمع فقلنا الإيمان والإسلام فالإيمان يختص بالباطن والإسلام يختص بالظاهر هذا عند أهل السنة والجماعة طبعا أما المرجع للقوارج فلا مفصلات أخرى يقول ومعنى البيت أي البيت هذا نحمده جل على الانعام بنعمه الإيماني والإسلام يقول معنى البيت مسني عليه سبحانه السنة في اللغة هو مطلق الذكر بالخير والشر كما في حديث مر على جنازة فأثنى عليه خيرا فقال وجدت ومر على جنازة فأثنى عليه شرا فقال وجدت وقال أنتم شهد الله في الأرض لكن عرفا هو الذكر بالخير إذا حقيقة السناء العرفية لاللغوية ينزك بالخير خاصة فقوله هذا نقول فيه نوع من التجاوز يعني محمول على العرف معنى البيت نصني عليه سبحانه وتعالى لأجلي يعني بسبب إن عاني علينا بناتين النعمتين اللتين بهما إنقاذ المهجة من الناش والمهجة هي النفس المهجة هي النفس وجمعها مهج, مهج. ما النعمتان الإسلام والايمان وفي البيت سؤالان يستشكل سؤالين. يقول في البيت سؤالنا الأول لما حمد الله أو لما حمد اولا بالجملة الاسمية وهنا بالجملة الفعلية. أولا يعني في البيت الأول الحمد لله الذي هذه جملة اسمية مبتدأ. وهنا قال نحمده شالوا مضارا لماذا بالجملة اسمية وهنا بالجملة الفعلية. <تصفيق> يقول الثاني يعني سؤال الثاني لماذا حمد الله على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمده على النعمة؟ الإنعام هذا الوصف هذا المصدر، الإنعام هو فعله تعالى ويقول الظاهر أن الحمد يكون على المفعول لا الفعل، الفعل هو الإنعام لكن أنت تحمد الله على النعمة. الجواب عن الأول أن الحمد هنا متعلق أن الحمد هنا متعلقه النعم وهي متجددة بما يتعلق الحمد هنا بالنعم السبب النعم وهي متجددة استمر فناسب أن يحمده بما يدل على التجدد وهي الجملة الفعلية اتفق النحويون أن الجملة الفعلية في قوة النكرات وفي قوة الأفعال والفعل يفيد التجدد الاستمرار بخلاف الجملة الاسمية أو الاسم يفيد الثبوت والاستقرار. سأعيكم الله أخي محمد خلاص واضح فيقول لما حمد الله على النعم وهي متجددة ناسد أن يحمده بالجملة الفعلية وهي أيضا تفيد الاستمرار وهنا استطراد لم يقومه المؤلف بينما في الحمد الأول لما حمد الله حمدا مطلقا حمده لذاته لأنه مستحق للحمد ناسب أن يحمده بالجملة الدائمة المستمرة الثابتة لأنه جل على أيضا ثابت دائم أبدا يقول وعن الثاني أن إجاب عن السؤال الثاني بأن الحمد على النعمة يوم اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف عيد ان يقول لو حمد الله على النعمه فقط لاوهم ان الحمد مخصوص بالنعمه ولولا النعمه لو ما حمد الله لكن لا هو حمده على الوصف لان الوصف لازم لله لا يفتق عنه ابدا انعم ان لم ينعم فهو المنعم منعم بالقوه او بالفعل جيد حمده على الوصف دون الموصوف ايضا مبالغه منه في إظهار الاستمرار والثبوث في الحمد مفهوم؟ حتى الآن واضح مفهوم؟ إذا هناك أي تشكال يعني وقفني يقول البلد الثاني من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلم يقول وقوله من خصنا من اسمه موصول من من الأسماء الموصولة المبهمة للعاقل جيد و... يعني الذي هنا بمعنى الذي، وهو عام يأتي للمفرد وللمسنّى وللجمع وللمذكر المؤنّث تقول جاء من سمع الدرس وجاء من سمع الدرس وجاء من سمع الدرس وجاء من سمعنا الدرس وجاء من سمعت الدرس هذا عام لا يتخصص يعني هذا اسم موصوف عام للعاقل وضدهما لغير العقل. يقول من خصنا يعني الذي وهو الله تبارك وتعالى اسم الموصول بدل من الضمير المعمول لنحمد الفعل نحمد اين المفعول به نحمده هذا الضمير هو المعمول يعني المفعول به الذي عمل فيه الفعل فهو معمول مفعول به من الغنى بدل من هذا الضمير الذي يعود على الله تبارك وتعالى في بدليا بدل من الضمير نحمده يعني نحمد الله يعني نحمد من خصنا هذا بدل يقول وهذا شيء طبعا من مسائل النحو يعني ليست موضوعنا يقول بدل من الضمير المعمول الذي عمل فيه الفعل وهو مفعول به يعني لنحمد نحمده اذا هو بدل من الهاء اعرابه بدل وهو بدل متابقة بدل متابقة ليس بدل اجتمال او, أو بعض من كل او غلط او نسيان هو بدل بدل مطابقة كما تقول رأيت زيدا اخي جيد او رأيت زيدا اخاك أقاطع هذا بدل لأنه نفس المبدل منه هذا مطابقة جيدة عندما تقول أكلت التفاحة نصفها هذا بدل بعض من كل جزئيا إلى آخر من اسم الموصول بدل من الضمير المعمول لنحمد وخصنا أي ما عشر المسلمين خصنا الله عز وجل يعني خص من لا هذه مفعول به خصنا يعني المسلمين ومن بمعنى رسول خصنا بخير من من اسم الرسول يعني بخير الذي قد ارسل وخير من حاز المقامات الاولى قوله حاز بمعنى جمع حاز يحوز زياده يعني جمع يجمع حاز ومنهم سميت الحوزه الحوزة العلميه الحوزة يعني المجمع يعني خلاص وحاج بمعنى جمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من قد ارسل وخير من حاجه النبي صلى الله عليه وسلم هو من حاجه المقامات العلى المقامات يعني المراتب مقام اسم مكان من من قامه مقام المقامات يعني المراتب يعني الدرجات العلى الرفيعة محمد سيدي كل مقتفى العربي مواشمين المصطفى قال ابن مروري ومحمد ففلا بدل من خير هذا العراب بدل اعرابه بدل وخير من هذا محمد ذلك هو مجرور بدل مجرور بدل من خير والسيد سيد كل مقتفى السيد متولي امر السواد السيد هو الذي يتونى امر السواد اي الجيوش الكثيرة هذا معنى من نعام السيد انه الذي يتولى امر الس... امر امر الخميس الخميس والجيش الكبير يقولون قال في القوم السيد من تولى امر الخميس ومن سمي الخميس خميسا كانوا يحاربون الخميس يعني. السيد متولي امر السواد السواد الجيش الكثير وهو وهو صلى الله عليه وسلم متولي امر متولي امرين العالم باسره عليه الصلاة والسلام أسره يعني كله طبعا إن كان قصد المتولي أمر العالم أي مصرفه فالذباطل لأن الله عز وجل هو الولي الولي طبعا تعالى وإن كان معنى كلامه متولي أمر العالم بمعنى هدايته ويكون المضاف محزوف تقديره أمر هدايته وإن كانت الهداية بمعنى الإرشاد للتوفيق فيكون كلامه صحيحا والظاهر انه يقصد المعنى الاول متولي امر العالم يعني بالتصريف وهذا نفسه الصوفي يعني يقول وهذا باص يقول وهو متولي امر العالم باسه وان كان يقصد الهداية فمعنى صحيح طبعا لانه رحمة للعالمين صلى الله عليه واله وسلم يقول والعربي نسبه للعرب اسم منسوب للعرب والهاشمين نسبة لبني هاشم على القاعدة عند النحوين ان المنسوب للمضاف ينسب للمضاف اليه دون المضاف They're <laughs> السلام عليكم الصوت واضح لا لا الصوت واضح لعنى. طيب عفوا عفوا على الانقطاع نكمل ان شاء الله قال الهاشمي وقفنا هنا الهاشمي نسبة لبني هاشم هنا وقفنا صحيح والمصطفى المختار المصطفى هو المختار اسم مفعول مصطفى يصطفي واسم المفعول مصطفى واسم الفاعل مصطفن هو نشرح الان قول الشيخ العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحج يخوض من بحر المعاني لجج قال شيخ أحمد والصلاة في اللغة العطف الصلاة في اللغة العطف ليس العطف بمعنى الشفقة. لا العطف هو الذي هو التكرار مع الاشتراك في الحكم كقولك دخل محمد وزيد هذا هو العطف وهذا معنى الصلاة في اللغة لأنهم يقولون في اللغة دخل أو أكل زيد وصل زيد سن زيد وعلى هذا ما هو موجود في السنن قالوا خلف أبو بكر وصلى عمر صلى عمر يعني جاء ثانيا هذا معنى عمل في اللغة نزيل التكرار مع الاشتراك في السعر جيد هذا عصفه في اللغة وقالوا منه سمي ومنه مصلاة الناقة أو الجمل لأنها تسنى عند المشي في الركب يقول هذا في اللغة يعني الصلاة وان كان الجمهور ان الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وفصّر الكلمة في أول معاني الصلاة هناك في أول البقرة في أول سورة البقرة الذين لا قل جعل يقيمون الصلاة فسر الصلاة وتكلم عن معنى الصلاة في اللغة. طيب في صوت؟ لكن هو يقول أنا الصلاة بمعنى العطف ولا من معانيها اللغوية لا شك. من كشف عن فعل صلا في القاموس وسيجدها في باب الصاد واللام والواو صلاة سيجد أن معنى الصلاة العطف الذي هو تكرار يعني. يقول الصلاة في اللغة العطف، فإن أضيف إلى الله يعني صلى الله سمي رحمة صلى الله على محمد رحمة أو إلى الملائكة سمي استغفارا مشهور أو إلى غيرها سمي دعاء غيرهما سمي دعاء والحجة تقدم انه العقل انه الذي قد اخرج نتائج لغرباب الحجة الحجة انه هناك العقل طبعا والنجج جمع رجة وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير جيد؟ حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه ايه صرح ممرض من قوارير بلقيس لما دخلت القصر لجة وليس فقط الماء الغزير قال الذي فيه صعوبة فيه وعورة عميق يخشى فيه الخبط والغرق والمراد بنا هنا في البيت يعني المعاني الصعبة فالمعنى اذا معنى البيت صلى, علي صلى عليه الله ما دام الحجة يعني طول دوام الحجة خائدا في بحر المعاني الصعبة من بحر المعاني لججة يعني يأخذ اللجج الصعبة في المعاني قال وآله وصحبه ذوي الهدى من شده بأنجمن في الاهتدى قال الشيخ وآل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام حط حط يا وآل النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي استند المتأخرون في ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال محمد كل مؤمن تقي حديث والهل لا يصحه ابدا طبعا يعني المتأخرين يقولون الان لهم اطلاقات في مقام الدعاء مثل التشاهد هم كل مؤمن تقي والى هذا ذهب بعض, بعض العلم كبني كثير وقالوا في مقام الزكاة هم من حرمت عليهم الصدقة عفوا في باب الخمس هم الحرمة حرمت عليهم الصدقة وحرمت عليهم الزكاة وهم المؤمنون من بني هاشم عند الجمهور ومن بني هاشم والمطلبيين عند الشافعية اضاف اليهم الشافعي رحمه الله من المطلب لكن على كل حال ويقول كل مؤمن تقي والظاهر الله على من المقصود بالآل من حرمت عليهم الصدقة مطلقا في مقام الدعاء وفي مقام الزكاة والله أعلم وإلى هذا ذهب العلم ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وإن كانت أقوال كلها لأهل السنة لكن مشهور جدا عندهم أن الآل في مقام الدعاء هم كل المسلمين جيد؟ كلا وصحبه اسم جمع لصاحب ليس جمعا لكنه اسم جمع بينهما فرق عند علماء الصرف اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به من اجتمع به مؤمنا به تعريف الحافظ الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا بعد البعثة ومات على ذلك وإن تخلله له ردة في الأصح ومقام هذا في علوم الحديث يقول وزوي جمع زو, زو من الأسماء الستة عند النحاة التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياء رأيت زامال وأخذ مال ومررت مال فجمع زو زو زوي جمع زو بمعنى صاحب اذا قول الناظم زوي الهدى يعني أصحاب الهدى أي أصحاب الهدى وقوله من شبه اي في قوله عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم بايه مقتديتم اهتديتم فهذا حديث فحذف الفاعل هنا للتعظيم حذف الفاعل قال هذا فعل مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله زي يقول المتقدمون ليه ما من شبههم النبي بالنجوم قال شبهه مبني للمجهول قال للتعظيم حذف الفاعل أو حذف ما مقامه الإظهار مبحث من ملاحظ الملاغة في علم المعاني له أغراض كثيرة منها التحقير ومنها التعظيم ومنها العلم بالفاعل هنا الغرض التعظيم قوله على أعدت للمتقين لم يقل أعدها الله للمتقين قل أعدت مبني مجموح للتعظيم للتعظيم أحياناً يكون الجهل بالفاعل للتحقير للعلم بالفاعل للتعظيم أغراض كثيرة يذكرها علماء يقول حثر فاعلهنا للتعظيم ثم قال وفي هذه الابيات بيت الشعر يجمع على ابيات وبيوت أبيات ووهم وبيوت من غلط من جمعه على بيوت جمع بيوت صحيح وسبليه في الكتاب جمع بيتا على بيوت في ستة عشر موضعا كما فبيوت جمع لبيت بيت الشعر على ابيات وبيوت وغلط ووهم من زعم ان بيوت خاص بالمساكن غلط الشعر يجمع على ابيات ابو يقول في هذه الابيات اربعه اسئله اربعه الاول ما مدلول الضمير في خصنا فين الضمير اللي هو نا المفعول به هذا نا المفعولين ما مدلول يعني علامه يدل ايه معنى نا خصنا خص مين يعني يا ريت تحطوا الثاني ان قوله بخير من قد ارسله يفيد معنى قوله سيد فالمقتصر ثم وجه عدم الاقتصار عليه عايز يقول ان قوله سيد وقوله بخير من قد ارسله وقوله مقتصر كن واحد فلماذا لم يقتصر عليه يعني على قوله خير من قد ارسله لما كرر ذلك التكرار هذا السؤال الثالث السؤال السادس قال انه قيد الصلاة قيد الصلاة بدوام خوض العقل لججا لنبيقول ما دام الحجاة يخوض من بحر المعاني لججا اذا انت تقول اللهم صلي على محمد آية السلام طالما يخوض العقل في اللجج الصعبة من المعاني طيب اذا لم يخوض العقل هل تتوقف الصلاة لماذا قصر الدعاء ولم يجمه الرابع لما قدم الآل لما قدم الآل على الصحب مع أن فيهم من هو أشرف الأنام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر لماذا قدم الآل على الصحابة بينما في الصحابة من هو أفضل من الآل اتفاقا وهم الثلاثة أبو بكر وعمر وعسنان هم أفضل من الآل بإجمع أهل السنة والجماعة وهم من يؤطرروا إجمعوهم واضح أنا القيمة عندي مفتوحة يا أخي الإشكال ليس عندي يعني مكان القيمة عندي مفتوحة دائم واضح يقول الجواب عن الأول إذا وصل الأول نفتكره ما مدلول الضمير في خصنا إيه مدلول الضمير؟ الجواب عن الأول أن مذلول الضمير يصحه أن يكون أمة الإجابة الأمة نوعان أمة الإجابة وهذه تشمل وهذه خاصة بالمسلمين فقط أمة الإجابة هم الذين أجابوا النبي في دعواه يعني صدقوه وهم في الدعوة وهم كل العالمين المؤمنين والكفار هُمُ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهُمُ النبي والنبي أُرْسِلَ للناس عَمَّةِ كما في حديث مشهور. وقمع في الآية يقول ما تذل الضمير يصح أن يكون أمة الإجابة كما قدرته يعني كما قلته أنا في شرحي الضمنهوري قال أي نحن المسلمين يعني خصصه بأمة الإجابة ويصح أن يكون أمة الدعوة فيدخل القفاش بدليل وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين إذ ما من عذاب إلا عند الله منه، فعدم تعذيب الكفار بالأشد إكراما له صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول، إنه كيف يقال أن مسلام رحمة للعالمين بمعنى أمة ال. الدعوة أمة الإجابة واضحة نحن آمننا بإيسا و وندخل الجنة برحمة الله عز وجل وثم بإيماننا وبأفعدنا بما كنتم تعملون الحمد لله الذي قال هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا عن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتديه لولا عن هدانا الله طيب كيف يكون إيسا و سلم رحمة لأمة الدعوة وهم الكفار قال المعنى أن الله عز وجل أرجأ عذاب المحق عن الكفار رحمة للنبي الله عليه الصلاة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ولم يعذبهم عذاب الاستئصال وهذا إلى يوم القيامة أن الله عزال يرجع الكافر حتى يموت وما كان هذا في الأمم السابقة إذا ظهرت لهم الآيات البينات ما حقهم الله سبحانه وتعالى واستاصر أجافتهم جميعا فقال إذا من هذا الرجل هو أيضا رحمة للعالمين حتى الكفار نعم حتى الكفار يعني الله عزيز أرجاءهم وتركهم حتى يؤمنوا أو يموتوا أي الأمرين أقرب مفهوم هذا؟ فيقول فعادة تعذيب الكفار بالأشد إكرما له صلى الله عليه وسلم وعن الثاني يعني عن السؤال الثاني اللي هو قوله خير من قد أرسله يفيد معنى قوله سيد كالمقتصر هنا وجه عدم الاختصار لماذا لم يقتصر عليه يقول عن الثاني بأن في الوصف السيادة في الوصف السيادة بوسيد يعني إشعارا بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء والمرسلين من أمته حتى الأنبياء والمرسلين يدخلون في أمته يقول صلى الله عليه وسلم فهو متولي أمور الجميع إذن يقول خير من قد أرسل قوله سيد فيها فضل في المعنى ليس تكرارا محض لا ده في زيادة في المعنى لذلك هو ذكرها ولم يقتصر على قول خير من قد أرسل لأنه خير من قد أرسل هذا مسلم به لكن لا يعني هذا أنهم داخلون في أمتهم هذا أمر آخر قد يكون خير من من أرسل لكن لا يدخلون لكن قوله سيد هذا يفيد أنهم داخلون في امته يقول وعن الثالث يعني السؤال الثالث انه قيد الصلاة بدوام خوض العقل لججا وكان الاولى التعميم انه يعمل من الصلاة دائما وابدا سيأخذ العقل في اللجج او لم يخض قال عن الثالث بان القيد في الصلاة ليس مرادا ليس مقصودا ليس معنيا ان الشيخ الناظم لم يقصد, لم يقصد التقييد بل المراد التعميم في جميع الاوقات ما معنى هذا الكلام الشيخ يقول ما دام او ما خاض ما دام الحجة يخوض من دحي المعاني لججة هنا الدمنهور ينازع هذه يسمونها منازعة نازعة في المفهوم يقول لا هو ما يقصد التقييد بل يقصد التعميم طيب ما معنى هذا الكلام إذا كان الشيخ يقول ما دام العقل يخوض في اللجج قال المقصود قال, المحش، قال المحشون ليس الدمهوري دمهوري قصر على هذا قالوا المقصود ما دام العقل يخوض في الهجج بالقوة ليس بالفعل والعقل من شأنه ان يخوض في اللجج فعلى ذلك يكون المعنى دائما لان العقل دائما سواء فكر او لم يفكر فهو من شأنه ان يفكر فاذا فكر فعلا يكون مفكرا بالفعل وإذا لم يفكر يكون مفكرا بالقوة يعني يصلح للتفكير وعلى ذلك يكون مراد الناظم التعميم للتقييد فهم هذا يعني ما دام العقل يخوض يعني ما دام صالحا للخوض يخوض بالقوة لم يخوض بالفعل يعني الآن إذا أنا سكت هل أسمى ناطقا أم أخرص أنا ناطق ناطق طيب كيف هو أنا ساكت أنا ناطق بالقوة يعني أصفح للنطق إذا أردت أن أتكلم أتكلم لكن الأخرف لا يكون ناطقا لا بالقوة ولا بالفعل يعني هو لا يتكلم فعلا وإذا أرد أن يتكلم لا يستطيع جيد مفهوم فإذا معنى كلامي أن القيد في الصلاة ليس مرادا بل المراد التعميم في جميع الأوقات إذا نحمل كلام الناظم على إن خوض العقل في اللذج هذا بالقوة لا بالفعل بالقوة لا بالفعل واضح المراد مفهوم يعني هذا هو المحمل الذي يفح تفسير الشارح به على كلام النظر وعن الرابع إنه لماذا قدم يعني الصحابة الآل على الصحب مع أن في الصحابة هو أصعب من الآن يقول عن الرابع بأن الصلاة ثبتت على الآل نصا في قوله قولوا لما سألو كيف نصلي عليك يا رسول علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي قال قول واللهم صل على محمد وعلى آل محمد قل بأن الآل ثبتت على الآل نصا يعني في النص الشريف وعلى الصحب بالقياس على الآل فاقتضى ذلك التقديما يعني اقتضى ذلك, إيه هو ذلك ان هؤلاء وردوا في النص والصحابة وردوا بالقياس عليهم لذلك انهم يقدمون الآل المنصوص عليهم على الصحب المقيسين عليهم هذا وان ظهر بعض المحققين من اهل العلم ان الصحابة ايضا الصلاة عليهم منصوصة فليست جدعية كما يزعم الشيعة وحتى منقافة كما يقول بعض اهل السنة لا بل هي قالوا منصوصة والدليل قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قالوا والامر بالنبي تندرج فيه الامة ان عدم المخصص والمخصص معدوم فصل عليهم الصحابة بالاجمع ايضا ايضا صلوا عليهم أقول هذا طبعا استدلال حسن طيب من بعض المحققين من آهل العلم أن الصحابة أيضا على الآل ثبتتهم بالنص لا بالقياس في قوله وصل عليهم فهو أمر له عليه لأمته ثم قال يعني الناظم وبعد وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطى وعن دقيق الفهم يكشف الغطى فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا يقول مرة أخرى وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطى وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهك من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا وبعد اختصار أما بعد وتكلمنا أن الفاء ملتزمه بعد قولنا اما بعد فا لذلك قال فالمنطق تقدم كامل هذا في الدرس الأول بعد قول المؤلف اما بعد فكذا وبعد فالمنطق للجنان اقول هذا المؤلف اقول بعد تكون ظرف زمان كما في قولك جاء زيد بعد عمرو وظرف مكان كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو ويصح استعمالها هنا في المعنيين يقول ان بعد ظرف زمان ومكان و يظهر معناها في الجملة قولنا جاء زيد بعد عمر هنا ظرف زمان يعني جاء بعده في الوقت وقولنا دار زيد بعد دار عمر هنا ظرف مكان لأنه جاء بعده أو داره بعده في المكان طيب السؤال قوله وبعد في النظم هنا هل هي للمكان من للزمان؟ يقول ويصح استعمالها هنا يعني في النظم في المعنيين ازاي باعتبار ان زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها اذا ممكن تكون ظرف زمان يعني بعد ما قلت كذا كذا اقول كذا هذا في الزمن او باعتبار ان مكانه في الرقم بعده الرقم يعني الكتابة لا شك انه مكان هذا الكلام في الورقة في الرقم في المكتوب بعد ما ذكره الحمد لله الذي قد اخرجه اذا هنا ممكن تكون وبعد ظرف زمان باعتبار زمن النطق نطق المؤلف يعني وممكن تكون ظرف مكان باعتبار مكان المكتوب في الرقم ورقم يرقم يعني كتب يكتب والرقم يعني شيء مكتوب مصدر بمعنى مفعول يقول وهي هنا وهي هنا دالة على الانتقال من كلام الى اخر فلا يؤتى بها في اول الكلام اما يقوى اهل للانتقال من كلام الى كلام للانتقال من المقدمة الى الموضوع المقصود ويعربها ذكرت ذكرته بعضا منه في الدرس الاول وليس هذا محلنا وبعد في المنطق للجيناني نسبه كان نحوي لللسان يقول لفظة والمنطق مصدر نيمي المنطق مصدر نيمي الجنان بالفتح نعم الغطى والغطى بالفتح والكسر. لو انا قلت الجنان هذا وهم الجنان جمع جنة نعم وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للثاني هذا الصواب يقول والمنطق مصدر ميمي المصدر الميمي نوع من المصادر هناك المصدر الأصلي والمصدر الصناعي والمصدر الميمي هو نوع من المصادر يبدأ بالميم يقول مصدر ميمي يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الإدراك والمراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب اذا النطق له اطلاقان النطق هو الكلام التلفظ بالكلام والنطق ايضا يطلق ويراد به الادراك يطلق ويراد به الادراك ومعنى ادراك هنا التعقل التعقل جيد والتعقل مرادهم به في المنطق هو مطلق المعرفة مطلق المعرفة وسأتي كلام عليه في الدرس القادم عن الإدراك والتعقل يقول المراد به هنا الفن الفن يعني هذا العلم المؤلف فيه هذا الكتاب هو إذن المنطق يراد به التلفظ ويراد به الإدراك والتفكير جيد والمراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب سمي بهذا الاسم الفن يعني هو المنطق لأنه يقوي الإدراك يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ في فكره إذن سمي المنطق منطقا. لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ هذا إذا كان المنطق بمعنى الإدراك والتفكير لكن أيضا إذا كان بمعنى التلفظ والكلام قالوا أيضا لأنه يقوي الكلام ويحفظه عن الخطأ فكذا قالوا لأن الذي يتكلم ويراعي قواعد المنطق قالوا كلامه يكون دقيقا ومرتبا ومفهوما ويؤدي إلى النتائج إذن على المعنيين هو يقوي الإدراك ويقوي أيضا الكلام يقول فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر كما أن من راعى قواعد نحوي لا يتطرق إليه الخطأ في المقال جيد إذن الذي يراعي هذا الفن في الفكر لا يتطرق إليه الخطأ فيه والذي يراعي النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال يقول وإلى هذا المعنى أشار المؤلف يعني بقوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان لذلك بعض المؤلفين يقول المنطق المنطق نحو العقل المنطق نحو العقل والنحو منطق اللغة النحو منطق اللغة لانه يرتبها والمنطق نحو العقل تشبيه يشبهون دائما علم المنطق بعلم النحو لان كلاهما قواعد وترتيب كل اللي قاله المؤلف في النظم قال فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان يقول والجنان يطلق على القلب عفوا قوله فالمنطق للجنان نسبته فالنحو لللسان يقول فيعصم الافكار يعصم ان يحفظ يعصم الافكار ان يحفظها يحفظها عن غي الخطأ الغي والغي هو الضلال جيد؟ ومنه حديث شفاء العي السؤال عندما رواه من المحدثين بالنقطة شفاء الغي السؤال فالغي هو الخطأ والزلل فإضافة الغي للخطأ نوع من التوكيد نوع من التوكيد لأن إضافة الشيء نفسه توكيد يقول الناظم فيعصم الأفكار عن غي الخطأ الخطأ هو الخطأ مسهل. إذن هذا يعصم يعني يحفظ الأفكار عن الأخطاء والزلل. والجنان يطلق على القلب والمراد به هنا القوى الفكرية اختلف المتكلمون في العقل هل هو في القلب أم في الدماغ قولان قالوا قال الشافعي أن العقل في القلب وقال أبو حنيفة أن العقل في الدماغ والظاهر والله أعلم أنني أنا شخصين لم أقف على كلام في هذا لا للشافعي ولا لأبي حنيف لكن المتكلمون هكذا ينسبون ذلك إليهم خلاص لكن الذي نطق به نصوص الشرعية أن العقل في القلب أن العقل في القلب على كل حال يقول وهذا ينسبونه ذلك لذلك القلب هنا ليس من القلب هذه المضخة للدم لا المراد به القوة جمع قوة القول الفكرية جيد؟ يعني التفكير والتعقل ايضا يقول واضافة غي الى الخطأ من اضافة العام الى الخاص اذ الغي ضلال والخطأ نوع منه كما قلنا الغي من الخطأ اضافة انضافة العام الذي هو الغي الى الخطأ الخاص نوع منه قوله وعن دقيق الفهم قال الشيخ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء الغطاء والغطاء هو الساتر في اللغة قوله قال الدمانهوري وقوله وعن دقيق الفهم من اضافة الصفة الى الموصوف يعني اصل الكلام وعن الفهم الدقيق اصل الكلام الفهم الدقيق صفه وموصوف فماذا فعل قدم الصفه اللي هي الدقيق على الموصوف اللي هو الفهم واضاف اليه فليس اضافة اضافه الصفه للموصوف من فنون المعاني برضه في البلاغ عن دقيق الفهم من اضافه الصفه الى الموصوف يعني اصل الكلام وعن الفهم الدقيق يكشف الغطاء واضح هنا لفظ صفه الى الموصوف فالمصدر بمعنى اسم مفعول زي سماء العقل وسحاب الجن المصدر اللي هو الفهم بمعنى اسم المفعول هذا يأتي كثيرا في اللغة اذا فهم يعني مفهوم اي المفهوم الدقيق اذا دقيق الفهم دي يعني المفهوم الدقيق مصدر بمعنى مفعول والغطى بكثل الغين الشيخ الإسلام الأنبابي في حاشيته على البرجوري وبالفتح والمعنى أن من تمكن من هذا الفن اللي هو المنطقي يعني صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا وهذا أمر مشاهد لا يحتاج لبيان العلوم نوعان نظري وضروري هذا سيأتي شرحه فيما بعده ان شاء الله لا يحسن الاطالة فيه الآن لكن الحاصل ان الضروري هو الذي يضطر الانسان اليه بلا نظر ولا تأمل كأن السماء فوق والارض تحت والواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يستطيع الانسان دفعه ولا يستدل عليه بالادلة ولا يقيم عليه الاقيسة ولا البراهين. لكن العلم النظري هو ما يحتاج الى نظر وتأمل خلاص قد يكون يقينا ايضا لكنه يحتاج الى نظر فقولنا الثمانية نصف الستة عشر دا يقين ما في شك عبدا لكن نظري يحتاج الى نظر وتأمل لو مش حافظ بادول الدرب يقول الذي يتمكن حالى ظروف سبحان الله عليكم سبحان الله يقول من تمكن من هذا الفن صار نظري من المعاني لا يحتاج الى نظر وتفكر يكون في حقه ضروريا مكشوفا واضح وهذا عمر المشاهد لا يحتاج لبيان قال الشيخ فهاك من أصوله خواعدا تجمع من فنونه فوائدا هل بالتنوين أم بألف الاطلاق في الروي والله من قرأنا عليهم بعضهم ينونوا وبعضهم يطلقوا وعروضيا نفر لان توالي في الاطلاق او نون التنوين فكلاهما حرف ساكن فالتفعيل هي هي مستفعل النون هي هي فلا ريحوا يقول فهات من اصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد كويس فهات من اصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد نش، الوزن واحد هاك اسم فعل بمعنى خذ اسم فعل هاك مثل فهن فهو اهن ودراكي ونزالي وهيهات وشتان ما اج هذا اسم فعل هو من الاسماء يعني ليس فعلا لكنه اسم فعل بمعنى خذ هاك يعني خذ وقواعدا معموله يعني معمول هاك معمول يعني المفعول به بتاعه قو... أصل كلام هكا قواعدا يعني خذ قواعدا مفعول به منصوب بالفتح أو منصوب علامة نصبه الفتح خذ قواعدا فهكا من أصوله تاخذ قواعدا معموله يعني مفعول به ومن أصوله حال من قواعد ومن طبعيضية هي حال من أصوله قواعدا خلاص يريد ان يقول ان الجر والمجرور متعلقا بحال محذوفة وتقدير الكلام خذ من خذ, من خذ قواعدا كائنة من اصوله كائنة ده المتعلق حال خلاص لان الجر والمجرور ليس حال بنفسه لكن الجر والمجرور متعلقا بحال محذوفة ولبعض الاخوة من في النحو يقول لك قواعد دية نكرة والنكرة يأتي بعدها صفة فلماذا قال حال؟ لان القائلة عند العلماء ان الصفة اذا تقدمت على الموصوف تكون حالا يعني لما تقول دخل رجل شجاع شجاع دي صفة او نعت لكن لو قدمت الصفة على الموصوف تبقى حال تقول دخل شجاعا رجل فلان قوله من اصوله مقدم على قواعد عشان كده قال من المتعلق بالجر والمجرور حال من الصفة ده مش موضوعنا كله اللي ما مش موضوعنا لكن ربما يكون هناك مستفيد او ذار بهذه النحو فيستفيد يقول ومن تبعيضية من تبعيضية يعني من اصوله يعني بعض اصوله هذا عندما يجاوز ان من تأتي للتبعيد اي خزق هي بعض اصوله خُف هي بعض أصوله القواعد إذا القاعدة والأصل بمعنى واحد القاعدة هي الأصل في الإصلاح و يعني الأصل امر كلي ينطبق على جميع جزئياته القاعدة أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ومنه قواعد الفقه القواعد الفقهية تنطبق على جميع جزئياتها هناك فرق بين الجزء والجزئي يأتي الكلام عليه فيما بعد هناك فرق بين الكل والكلي والكلية والجزء والجزئي والجزئية يأتي الكلام فيما بعد ثم ذكر مثالا قال كقول النحا الفاعل مرفوع الفاعل مرفوع هذه قعدة تنطبق على كل جزئيتها لا فاعلة في العربية إلا وكان مرفوعا لفظا او تقديرا او محلا لازم مرفوع. وقول المناطقة ولما المنطق الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية هذا يأتي في باب العكس ان شاء الله هذه قائدة عندهم في عكس القضايا عكس القضية الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية الموجبة كلية فقولنا مثلا كل انسان حيوان هذه قضية موجبة يعني ليست منفيه ليست سالبة وكلية يعني مسورة بصور كل اللي هو كل كل انسان حيوان عكس هذه القضية هذا هو العكس المستوي يعني العكس المستوي هناك انواع اخرى من العكس عكس النقيض الموافق والمخالف يتكلم عليه فيما بعد عكسها موجبة جزئية لك بعض الانسان حيواني تصورها بصور جزئي خلاص طبعا المقصود من المثال فقط التوضيح لكن يأتي كلام على ذلك فيما بعد والفنون الفروع تجمع من فنونه فوائدة الفنون الفروع والفوائد جمع فائدة وهي في الاصل ما من علم او مال يسمى فائدة والمعنى أن هذه القواعد اللي هيقولها في المنظومة تجمع فروعا والفروع تشتمل على فوائد في بهذا القدر طبعا هو هنا لم يعرف المنطق في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في المقدمات العشرة بالمنطق ونكمل كلامه ثم قال سميته بالسلم المنورقي <تصفيق> يرقى به سماء علم المنطقي والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي هذا الله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على محمد وإليه وصحبه أجمعين من معه طيب لو احنا عنده سؤال في موضوع الدرس في موضوع الدرس ايه تفضل تعتقد ما في شي مشكل يعني احنا عنده شيء نعم ما المعنى من الحمد المطلق وكيف نفعله بحياتنا شوف يا اخي الحمد المطلق هو الحمد بغير تقييد بسبب تقولك الحمد لله هذه صيغته في من كده هذا الحمد المطلق او اذا قيد بأوصاف ذاتية على وجه التعظيم لله الحمد لله العظيم الكريم الحمد لله الذي الى اخره لا تقول الحمد لله الذي مثلا أنجاني من هذا هذا حمد مقيد وكلا هو مشروع واجب لكن هذا هو الحمد المطلق الحمد بلا ذكر سبب والله عز وجل أرشادنا إلي في القرآن الحمد لله رب العالمين هذا حمد مطلق كيف نفعله في حياتنا على التحقيق على التحقيق لا يحمد العبد ربه حمدا مطلقا أبدا على التحقيق يعني إذا رأيت في التحقيق لا يتحصل هذا أبدا لأنه لو فرض إنسان غير منع من عليه بنعمة فخلقه نعمة إذا لا يتجرد الحمد المطلق لله أبدا من العبد من العبد ملكا كان أو إنسا أو حيوانا إلى آخرين لذلك الحمد المطلق الكامل والذي حملهم الله لنفسه كما قال الحمد لله رب العالمين هو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جيد فكل حمد هو تجنيم وإن تعدوا نعمة الله لا لا تصل فهذا على لكن إذا تقصد كيف يعني على هذا الظاهر يعني الحمد المطلق الذي لا يقان كيف نفعله بحياتنا هو بالذكر لا يزال لسانك رضبا بذكر الله تحمد الله كثيرا الله عز وجل يحب الحامدين و يعني الحمد من المراتب العليا في الزكش ولذلك فتح الله عز وجل به الفتح ولذلك كما جاء في الحديث الله يعطي الذاكرين افضل ما يعطي السعيدين لذلك فالحمد المطلق في حياتنا أن يكرر حمده تبارك وتعالى على كل حال سواء تجددت النعمة أو اندفعت النقمة دائما دائما خلاص الفقهاء يقولون يستحب النعمة عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة يذكر الله خيرا جميعا خلاص لا هذا يكون الحمد دائما. هذا هو الحمد المطلق. تعيش حياتك حاملا لله. هذا الحمد باللسان. لكن العرث كما ذكرنا في الدرس الاول ان تصرف ما جعله الله لك فيما جبه عليك. وهذا هو معنى الشكر. أعطاك الله, اعطاك الله جل لسانا. تستخدمه في الطاعة. لا في الغيبة والنميمة والكذب. أعطاك يداً لا تبطش ولا تسرق ولا تفعل وهكذا هذا يكون الحمد بالمطلق بالجوارح وكل شيء الله يعني يقول فإنذ أن علم المنطق عندما تفهم قواعده يتضحي إنشان حل المشكلات مع أن مناطقها أكثرهم ضلوا فكيف هذا؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في حكم الاشتغال بالمنطق في الدرس القادم إن شاء الله وتفصيل المقال في الفرق بين المنطق والفلسفة وتحليل مذهب شيخ الإنسان ابن 200 في المنطق إن شاء الله هل المناطق أضلوا أم الحكمة؟ هل هناك فرق بين المنطق والفلسفة؟ سنوضح هذا الكلام إن شاء الله وهل المنطق يفضي إلى الضلال؟ أم الفلسفة؟ أم بينهما تداخل؟ أم بعضه يفضي وبعضه لا يفضي؟ ما حكم تعلم المنطق؟ ما تحرير ما حل النزاع فيه؟ نحن لم نتكلم عن هذا العام التكلم عنه غدا في حكم المنطق في الدرس المقبل إن شاء الله سؤال آخر؟ طيب الحمد لله وياك يا جزاك هل تقديم حق التأخير يفيد الحصر نعم من اساليب الحصر عند العلماء المعاني تقديم ما حقه التأخير وتعريف الجزئين كقولك مثلا الشجاع زيد تعريف مترابط خبر يعني هذا يفيد الحصر جيد أما القصر فله أدواته المعروفة بالاستثناء والنفي وإنما وأشبه ذلك وَبَلْ وما يكون الى اخره لكن تقديم حقه تأخيره في الحصر عند البلاغيين نعم اللي يعني تعريف الجزئين يعني تعريف والخبر لما تقول محمد مجتهد محمد معرفه لكن مجتهد نكره لكن لما تقول محمد المجتهد هذا يقول عنه تعريف الجزئين يعني تعريف المترأة والخبر <تصفيق> كنت بين يا ظروف كنت بالصيف طيب طيب لا سريع إذا كان سريع يعني لا عندك أسري يا أخي تفضل. دخل شخص يسأل ويقول هذا الصاحب من أسماء الله. ثم أنت الصاحب في السفر يا للدعاء. على القواعد المستقرة المستقرة لإثبات الأسماء لله عز وجل التي محلها التوقيف عند دار السنة عموما يعني يدخل فيهم الأشاعرة وأشباههم حتى أنها محلها إلى إلى السمع توقيفياً لا يدخل فيها لأنهم مقيد لأنهم مقيد قال الصاحب في السفر إن كان المراد ان الصاحب بمعنى القريب بمعنى المعية فلا يقال ان الله عز وجل صاحب في السفر فقط خلاص على ذلك لا يثبت هذا الاسم انه اسم مطلقا بل هذا من مطلق الاخبار عن الله هذا من الاوصاف الصاحب في السفر لذلك هو ليس اسما هذا الاعتبار لا يقوم من اسمه الحسن كان هو من الاوصاف لهم من قطا الاثمان الحسنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا فوانزلت ايه عندنا بتاع القصب لما اللي يعرفوا القصب لما يفتحوا محل قصب دي سقاهم ربهم شرابا طهورا الاعتبار ان القصب طهور يعني لانه مش طهور لا فقها ولا حسا حتى فاللي ايه طهرا مش طهور هو طاهر وحسا برضو مش طهور كل امراض وبتاعه وكبضيات وحاجات من هذا القديم اه عصير الاصد يقولون كثير من أسماء الاسماء قضية الاسماء الحسنة قضية طويلة جدا فقط قواعد اهل السنة الجماعة اللي يعني ان اسماء الله عز وجل توقيفية يجب ان تثبت بنفس لا تثبت بقياس ولا تثبت بعرف ولا تثبت بلغة تزهد باصطلاح. اربع حاجات تعرفوهم. عرف وقياس ولغة واصطلاح. الاربع دول لا يزهد الدين لان الاربع دول بتزهد بهم الاسماء الحسنة عند دماعات من الصوسية وعند المعتزلة كلهم. فالاسم الذي لديه في القرآن والسنة هو اسم الاسماء الحسنة. اذا عرفت هذا الضابط واحكمته بان لك كل شيء. ادحظ في القرآن هل يوجد الضار? هل يوجد النافع? في قرآن والسنة. اذا وجد فهو من الاسماء. إذا لم يوجد فليس من الأسماء ستقول يوجد في القرآن أن الله ينفع ويضر هذه هي أفعال نحن نريد الاسم لأن الاسم علم وهذا وهم في تنسير من أهل الإنس الاسم علم عندما تقول يعطي الرجل أخاه يعطي هذا فعل هل يجوز أن تقول اسم الرجل المعطي هل يقال ان اسمه معطن لا لان ده علم واسمه عشان بيدي واحدة باسمه معطي لكن يجوز وصفه يجوز وصفه بانه معطن اذا كلمة معطن دي تبقى وصف لان كل اسم فاعل في اللغة يحتوي على فعل من جنسه فده معنى كلام النحويين ان كل اسم فاعل يرفع ضميرا مستترا وجوبا القائل السامع هو يعني فده اسم فاعل بمعنى الفاعل بمعنى ان هو ايه ينفع واضح فما نقولش ايضا الله مثلا ينزل هو الذي انزل على عبده اذا ما نقولش اسمه المنزل لا لا نشق من الافعال اسماء وصفات. القياس واللغة والعرف والاختلاح وعنده الصوفية حاجة خامسة الزوق يحط الزوق كمان يبقى كل دي مصادر اسماء خلاص طيب واضح كده له يا اخي فاذا هو الضبط اذا يرد اسمه في الكتاب او السنة الصحيحة فبهها ونامت ويكون الاسم يكون الاسمه ثابتا إلا ما ياريت خلاص إذا أرد في حريص بعيف أخذ ليه بعض الأهل العلم ماشي وهذا الضابط مع وضوحه وجلائه أهمله أغلب المؤلفين أغلبه أهمله أغلب المؤلفين في الأسنى والصفات كالقطبي في المقصد الأسنى والغزالي أيضا ولعل يعني انا اعتذر عنهم يمكن مرادهم بالاسماء ليس الاسماء فقط بل الاسماء والاوصاف هذا اولى ان نقوله يعني بعضهم يشترط عدم كونه مضافا بعضهم يشترط ان يكون معرفا بأل وان تكون ال آآ آآ ليست موصولة لان ال الموصولة تدخل على هتتدخل على الفعل الموصول ما أنت بالحكم بالحكم الطرد <تصفيق> حكومته لكن على كل حال يعني الشرائط هذه هذه شروط عفوا لا إن لو أدخل يعني فيها لكن على كل حال أنا فقط أبعد بابة الالعامة القاعدة أن يكون وردا في كتاب والسنة على على إنه اسم والله دعاء يرد القدر هذا الذي ورد في الحديث أنهما يختصمان في السماء هذا الذي ورد في الحديث لكن القدر له إطلاقات كثيرة أما القدر الذي هو مكتوب الله عز وجل في اللوح المحفوظ فهذا لا شك أنه لا يتغير. لذلك جمهور أهل السنة يؤولون هذا الحديث وأشباهه يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب جمهورهم يتأول ذلك، يتأول قول أعمام بن الخطاب وغيره أن المقصود بالقدر أي المكتوب في صحائف الملائكة. لكن الذي عند الله جل لذلك قالوا قالوا عنده أم الكتاب يعني يمحو ما يشاء إذن قالوا وعنده أم الكتاب يعني لا يتغير أو يكتب في أن عبدنا ينزل به كذا وكذا ثم يده الله فيرفعه عنه. العلماء قالوا. يرد او يغير قلم في ايدي الملك لا ما في اللوح المحفوظ عند الله عز جل الذي كتبه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة تأول هذا الحديث ان المقصود ان البلاء يكون نازلا على العبد ينزل به الملك كما هو مكتوب في يديه في التي فيها اعمال العبد فيدعو العبد فيقدر الله عز جل ان يرد هذا البناء الذي نزر أجيه الملك هذا الخاص فيرده به ويرفعه عنه هذا معنى قال لكن الذي في الأخير المحفوظ قالوا هذا لا يتغير أبدا هذا لا يتغير أبدا فجمهور أهل السنة أولوا هذا الحديث بذلك المعنى الله أعلم في شيء اخر وفي طيب اخي ابا عبيد لغة قضى اذا حكما. عفوا. قضا اذا حكما. وقدر اذا احكم. هذا لغة. قضى قلان بكذا. وقدر الشيء أي أحكمه وأتقنه هذا في اللغم أما في الاصطلاح الشرعي يعني عند علماء التوحيد فاقتلفوا فيه الظاهر الذي أعتقد أنه لا فرق بينهم هما واحد هذا الذي أعتقده لكن ذهل جماعات من أهل العلم للتفريق وما ذكروه ليس ميزا بعض أهل العلم قال القدر خاص بالكونيات والقضاء خاص بالشرعيات خلاص وستدلو يقالوا وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وأن القدر جاء في الايمان والايمان لا يكون بالشرعيات الشرعيات محلها العمل لا الايمان وان تؤمن بالقدر فقل هذا في الكونيات يعني ما يحصل ما يكون قلت هو انا هذا يرد وقال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وأمر الله يشمل التكليفي والوضعي بل الأمر يطلق غالبا أيضا وكثيرا ما يطلق على التكليف فقال وكان, قدر وكان أبو الله قدراً مقبوح طبعا وقدرناه منازل قدرناه يعني أحكمناه هذا المعنى اللغوي هذا بعض العلماء ذكروا ذلك قالوا إن القضاء في الشرعيات التكليفيات وإن القدر في الفونيات وفي المعلومات بعض أهل العلم وأحكب هذا الشيخ المستمعين قال هذا قالوا إن القضى أن القدر هو الأذري هو علم الله الذي لا يتغير خلاص <سؤال> <سؤال> والقضاء آ... هو الحادث هو الحادث الذي يتجدد يستمر نشي ويعني هذا أيضا يعني لا يظهر لي كذلك بعض ثالث فيما أحفظ يعني من أهل العلم لا أذكر نسبة لمن قالوا ان الفرق إنه القضاء والقدر نظيران إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كالكفر والشرك وكال... وكالبر والتقوى وكالفقر والمسكنة وأشبه ذلك الإيمان والإسلام من النظرات التي إذا اجتمعت افترقت الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان يكون هذا للظاهر وهذا للباطن التقوى والبر إذا اجتمع تكون البر اللي فعل الخير والتقوى لطرف المهزور الفقير والمسيفين داخل. فقالوا إذا قيل القدر يشمل الاثنين إذا قيل القدر يشمل الاثنين. وقالوا إذا اجتمع إذا اجتمع خص أنا أجيبت عن الحديث هذا حديث آخر أجيبت عنه ثم هذا التفريق أنا أقول وليس ميزا، هم ذكروا يعني أنا أقول ما ذكروا، ربما الذي ذكر هذا ربما ربما ابن ابن ح... ابن رجب الحنبلي الحافظ في فتح الباري، فتح الباري لابن رجب تشرح البخاري لابن رجب المسمى بفتح الباري الذي صُبّع منه مجلدات ليس كاملا فقال إنهما إنه إذا اجتمع فطرخ أو إذا فرخ قد يعني لا من هذا استنباط نحذاء ليس عليه يعني شيء فارق يعني طيب فإن فيل اذا كان بمعنى واحد كيف يجمعان كيف يجمعان كلا اولا الذي ورد في اكثر منطوقات الشرع هو القدر للقضاء. خلاص الذي ورد عارف. وعلى القول بجمعي هذا يكون من التوكيد وهذا كان في اللغة أن هذا التكرار للتوكيد توكيد لفظي توكيد معنوي عفوا هذا موجود كثيرا في اللغة نعم اعلم أن السب عند الفقهاء ليس حرما بإطلاق وهذا فيه كثير السبد ليس حراما مطلقا بل هو حرام في أحوال تعتريه الأحكام الشرعية التكليفيه خلاص يعني مثلا سب الإنسان ظلما واعتداء بما ليس فيه هذا حرام إذا سب إنسان إنسانا على وجه القصاص والمطاعنة هو, هو فهل هذا يكون حراما أم لا؟ لا يكون حراما، أفصل بس في لا يكون حراما، وستدل بحديث الذي خرجه الصيوضي في الجامعة الصغيرة المستبان على الأول منهما المستبان يعني متشاتمان على الأول منهما وفي بعض الزيارات لأظمنا تصح ما لم يلعن او يقذف، فقالوا اذا سب انسان الانسان فرد عليه بشرط ان لا يعني لا يسبه بعرضه من غير بينا وألا يقول ما ليس فيه يجوز هذا موجود كثيرا فاذا مثلا تسبق انسان فقال له انت قليل الادب او كذاب هذا لا يحرم لا يقول ثقيه بحرمته ابدا رغم ان هذا سب او يقول له انت غبي كالحمار او نحو ذلك اذا كان على وجه المقاصة والرد أيضا كذلك سب الأبي لابنه اتفق الفقهاء على جواز أن يسب الرجل ابنه إن أخطأ طبعا خلاص سدل على ذلك بأثار كثيرة منها أن عمر سب ابنه كما في الصحيح فسب ابنه سبا سيئا ما سمعته يسبه قبل ذلك وأبو بكر لما سب أيضا لما سب ابنه عبد الله في البخاري أيضا هذا صحيح سب الكفار جائز بإطلاق كان في حديث خندق. لما جاء عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اصليت العصر قال والله ما صليتها قال لقد شغلوني هذا الذي يقول عمر قال شغلوني, شغلوني عن صلاة العصر وسبهم سبا سيئا عمر والنبي حاضر وأقر وهذا إخراج من النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الكفر أيضا. لكن لا يقسمه مسلم ولا يكون شعارا وديسا له خلاص واضح آخر سؤال نعم هذا ش شيء آخر هذا إجابة أخيرة إذن هذه أحوال للسب لا بأس أن يسب الرجل ابنه للتأذيب أقول له يا غبي يا بليد يا هذا يجلس ما لم يكن قلصا كذلك السب للتعذير هذا إذن واجب أو مستحب الى اخره من الاحكام الشباب سقطت السب المحرم هو السب الذي اجتمل ظلما او عدوانا او خالف الحقيقة او كان قذفا او كان عادة وديدنا هذه الضوابط الخمس هذا يكون حرما طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يسب ورد النبي صلى الله عليه وسلم سب رجلا او اتى اليه رجلني فسبهم ولعنهما وردها وحمل العلماء ذلك على محامل ثلاثة الأول أنه سبهما بما فيهما سيما أنه لا حديث اورد فيما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فربما كلمه في حرام أو مستشنع فسبهما بما فيهما وذلك لا بأس به هذا على, على الجواز الأصلي كما قلت يعني لو أن عندي طالب لو أن عندي طالبا لا يفهم فقلت لو أنت غبي مثلا فهذا يعني هذا من الإنسان يكون منه من الغضب والسلب ليس معصوما من نسل هذا من الخطأ والغضب والنسيان وهذا هذا جارس في حقه جارس فقل أول أنه كان بينا في الوجه الثاني وهو الأسف أنهم سدلوا بالحديث الذي خرج مسلم لما سبّهما فقالت له عائشة فرجعته في ذلك فقال أما علمت ما شارطت عليه ربي شرط علمت ما شرطت عليه ربي قالت ومنه قال أيما رجل سببته ولم يكن فيه فإني سألت الله أن يجعلها له رحمة وخيرا أو كما قال عليه صل والسلام فإذا إذا ثبى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بالظاهر وكان الباطن خلاف ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دع الله أن يجعل ذلك خيراً وبراً وقفطاً لهذا الرجل هذا حديث المشارفة الموجود عند مسلم وغيره هذا الرجل الثاني إنه إذا ثبى الرجل بالظاهر ولم يكن في الباطن مستحقاً أنه في تلك الحال يا يكون خيرا ورحمة لهم خلاص ومن ذلك صنيع المسلم رحمه الله لما أورد حديث لا أشبى الله بطنه لمعاوية أورده في مناقب معاوية واستدل بهذا الحديث طبعا إن كان التراجع من وضع النووي على الصحيح لكن على كل حال فهو من وضع انه من وضع مسلم من الحجاج لكن وضع مسلم رحمه الله ورضي عنه والحديث في سياق مناقب الصحابه ولئن لم يسمى الباب ترجمة هذا من فقه مسلم رحمه الله الله ثقناه هذا لفظ الحديث ماذا قلت وكان بالمعنى واضح هذا من فقه مسلم القول الثالث أو المحمل الثالث أنه سبه على وجه العادة والدايدا سبه على وجه العادة والدايدا يعني من كلام العرب ما هو سب في اللغة وخرج به العرف عن وضعه اللغوي فقولهم سكلتك أمك وهذا قال النبي سلم قال سكلتك أمك قاله غير واحد من الصحابة قال له لمعاذ تقيت امك وهل يقب الناس على في يكب الناس في النار على أخفائهم إلا حصائد ألسنتهم خلاص واضح من قال هذا الكلام السب ومن الزنار ونازل إذا كان شخصاً يقول الرد بمجرد السب والتهويل يستطيعه كل أحد ذكره في كتابه اقتضى الصراط المستقيم مخلافة أصحاب الجحيم لا السب هو الشبب. خلاص ان كان يساراً بمعنى الإزار او كذا شيء آخر لكن السب هو شر شخص تمايا يقول الرد بمجرد السب والتهويل لا, يستط... لا يستطيعه كل أحد في كتابه اقتضى الصراط المستقيم وفي الحديث يسب أباه يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه ينسب كثير سب يسب سبا فهو ساب وساب ديني كافر سب عادي فش حد يعني أنا ما عارفش موضوع الزنار دوت لكن لو هو كده يبقى يبقى كل له معنى آخر في اللغة بتحصل يعني تبتكليني لبناني اه عرفتم الحامل لما يسالهم قال الإنسان سكيلتك أمك يعني فقدتك أمك لو كان هذا مرادا مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم لمات رجل من ثوري لأنه دعاء النبي مقبول مثل جاء هذا جار على اللسان ومن هذا لا يؤخذ الله به عبدا هذا مما يجري على اللسان خلاص ده يسمع سيلك يخيبوا مثلا أو يخرب عقلك ده استحسان تقول يا يخرب عقلك مش أصدق يعني اللهم مخرب عقله أو لا ولا يخرب بيتك انت اصدك كذا يعني ده مما يتجري به الالسنين خلاص طبعا نرجح الثاني لاني معه الدليل معه الحديث معه الحديث خلاص عليكم الساعة واضح؟ رجل الثاني هو هو الذي كما قال تعالى كما قال الحافظ المحاجر رحمه الله إذا ثبت النص طاح ما دونه هو حديث عائشة اللي في مسلم حد ما شاربته عليه ربي ده هو نص في المسألة ده هي ثالثه ليه قال لها كذا كذا كذا خلاص هذا نص وعايزة اقول ان الوجوه الاخرى ليست مناقبة بل هي متنوعة احنا ممكن نقول هذا من عادة العرب انه قد يقول بعض الكلمات هذا الوجه الاول وان لم يكن من عادة العرب وكان حقيقة هذا لا يخلو من حالين اما ان يكون الباطن يوافق الظاهر فيكون السب حقا ما نحتاجش الحديث واما ان يكون الظاهر لا يوافق الباطن فينشي معهم الحديث دول فالثلاث اوغم يكملوا بعضها بعضا الازهر الثاني لكن بعضها يكمل بعضا مفهوم؟ تنوع، تنوع لا تضاد، تنوع لا تضاد. في حاجة تاني، هرمس آخر هذا خاص بسب عليهاتهم إذا قذروا على الرد كمان. أما إن عجزوا على الرد فيجوز سب عليهاتهم. بعض الضرة اللات. هذا سبب لألهتهم صريح، ها؟ ووأشبه ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن من ثابت هجهم وروح القدس معك، وأرسل إليه أذ بقر يعلمه مهاج القوم، فكان يسب ألهتهم. كلام هذا عند المسلم المستضعف في المخوف الذي يكون مع الكفار مع قدرتهم على الرد، لكن إذا كانوا مستضعفين صغير أذلة، إذن سبوا ألهتهم أيضاً. لا احنا في البلس قلت لانه هذا مقام دعوة اذا سبرت الانسان بالهته تمكص ونفر ولم يسمع كلامك لو كان حقا لذلك مقام الدعوة له شأن اخر نبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه نصرى نجران مثلا لما اتى اليه عديد نحاتم مجاش قال له تعالى وانت انت وبتعبد وبتعبود خشب لا اعرفوش كده لما سمع الازان وقال له الله اصبر اتكه شيئا من ذلك اتعلم من هو اكبر من الله قال لا أشهد أن لا إله إلا قال قال أتعلم إلهًا الله؟ قال والله لا. قال أتكره أن يقال إلىه إلا الله؟ قال لا. فقال عفّر بأسك. هذا مقام قن دعوة. من تعذب بعزاء جريء فأعبدوه بهني أريه ولا تكنه أو ولا تكنه كن يكني ولا تكنه. نعم. وورد أعدد بذر الله نكاية واستهزاء بأن الإله مؤنث، يعني أعدد بذر الله يعني لا تكني اذكره صراحة الهن هو اسمه اسمه الزكرة اسمه الفرج يعني لا تكني لا تقول كناية يعني ما تقولش أعدد مثلا كذا أو أعدد فرج لا ذاتكم يذكر اللفظ صراحه اللي هو الهنو زائد توكيد همس ولا اوت هي هذه شيء كثير يعني انصص بذره اللي هي كويس وده يدل على مسألة syntax اخرى كنت اذكرها في بعض الاخوه في شيء اخر يعني طيب الشتائب صريحة الشتائب صريحة لا تقصد الشخم السوقي فاذا يترفع عنه المسلم لحديث آخر ليس المؤمن بفاحش فاذا والفحش وبيض صلى الله قال إن الله يبغض الفاحش والمتفحش خلاص؟ سبب يكون برضو في سبب كويس يعني لا الصراحة دي تقولها في حتة تانية خلاص يا مناشي خلاص انا نقول لحد يا غبي يا جاهل يا هناك السب يعني حتى له آداب يعني إذا صار التعبير يعني إذا سب رفيدك قتيبة ابن المتمتع هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى هذا حرام حرام حرام ويدق له بعض الأصادر أن تقول لشيعي يا ابن المتمتع هذا لا يجوز هذا الذي عبد الله تبارك وتعالى به هذا لا يجوز لا شك في هذا من وجوه أنت تقول المتعة جائزة عنده لكن أنت تقولها سبا والمتعة عندك زنا هذا قلف هذا واحد هبها دينه أنت لما تقول له ابن المتعة أنت لا تعرف هل, هل هو ابن المتعة أم لا هذا كذب وكفى به أن يكون كذبا وأنا قلت شروط السب الشرعي المستوفي للاركان، ألا يكون ظلما وأن يكون كذبا يكون في شخص ذكي وتقول له يرغبي ما فنقول بحرمته والله أعلم بيقوله حرام بيقوله حلال أنت ما عندك بين هذا ما تعرف هذا ولا لو كانت دي متعة فعلا خلاص ما ما به من بأس لكن تقول له يا ابن المتعة أنت لا تعرف هذا لا يدعو سيد الحرام ويجب نترفع عن مثل هذا نترفع عن مثل هذا سواء له أداب حتى في الإغلاظ والكلام يكون له ايضا أسلوب في الكلام ويعني أريد أن أقول أن ترفوعك في الكلام <تصفيق> مع مخالفك يورثك مهابة في عيني. واحتراما في قلبه ويكون كلامك اصدق وقعا في نفسه ها واصوب مكانا في نفسه ف... ف... تلطف تلطف التفضل ما بينه من الإغلاظ في محله، ولكن الإغلاظ بالتزام الأداب الشرعية وبد المفلح في كتابه الأداب الشرعية له كلام حسن في مثل هذا نعم يا هي التلطف بإطلاق التلطف له محل والإغلاظ له محل لكن حتى الإغلاظ يكون بالأداب الشرعية يكون بالأداب الشرعية في هذا القدر شيخ جاويش موجود لو عندكم اسئله اخرى انا احيلكم عليها ومن احال على مليء فليتبع تعتبروها حواله كده تتلفوها انا احيلكم عليه اللي عايز يسأل شيء اخر انا وجهت يعني في هذا ما معليش فلوس ولا حاجه شيخ جاويش ما من احاله يعني في السؤال اللي اتفق النقود دي وانت مليء ان شاء الله طيب لا صدق اذن بنفتح من الأدمن طيب تفضل أخي أبا عبيد نورتنا الله يخليك سلام عليكم